أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ولو جئتكم بأهدام مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون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 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وداخلة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالُوا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَسَافِّينَ فَبِئْسَ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 وما نريهم من آية الله هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَكُثُونَ وَنَادَى فِي الرَّعْوَنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ لَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ أَمَنَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِينَ هُوَ مَهِينُ ولا يكاد يبين، فلولا ألقى عليه أسايره من ذهب نوجاء معه الملائكة مقترين، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فَلَمَّا أَسَفُونَ تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمُ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخرينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا ذَا قَوْمٍ مِنْهُ يَصُدُّونَ وقالوا آلهتنا خير نمهو لا ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه وإلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمتعن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان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 هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نليم هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون ألخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه لأنفس وتنذ لعي وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 ولكن أكثركم للحق كارهون ام برمون أمرا فإن مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون كل كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء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 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميد وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا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 ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب نليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا وقالوا معلم مجنون إنا كَاشِفُ العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وجاءهم رسول كريم نندوا إلي عباد الله إني لكم رسول نمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لي فاعتزلون إن هؤلاء طوم مجرمون فاسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر إنهم جند كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قومنا آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين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 وما نحن بمنشرين فاتوا, فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 مولا شيئا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام لثيم كالمهل تغذي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام نمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة نامين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت تلولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار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 تلك آيات الله نسوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب نليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه وَمَنَسَاءَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدَ أَتَيْنَا بَنِي إسْرَائِلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَىٰ تَوَرَّزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من المر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 اَأَمَّا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بَصَرِهِ غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون واذا تتلى عليهم بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا توب قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض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 والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة, قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا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 ايات الله هزءا وغرتكم الحياه الدنيا كاليوم لا يخرجون منها وداهم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم